لا تعثوا في الارض مفسدين واذا قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما بت الارض من بقلها من بقلها وفومها وعدسها وبصلها فَإِنَّ مَا من اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى الصَّابِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا 10. فلهم أجرهم عند وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 11. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 12. ثم توليتم من 124. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين 125. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين 126. فجعلناها لما بين تخ اور کون منل جائنی اور يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا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 وما الله بغافل عما تعملون